أحب أن احييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم حول علامات الاسم وفي الحقيقة كنت قررت أن أتكلم وأذكر كل علامات الاسم ولكن سبق أن اتصل ببعض الإخوان من تونس وذكر لي أن هناك بني علمان عندكم ينكرون أشياء فقلت لما لا نقف مع حروف الجري والوقوف معها يمكن أن نفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى ونفهم بها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وارطأيت ان نقف وقف, وقف وإن كانت يعني متوسعا بعض الشيء ولماذا للفائدة؟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 وهي الواو والباء والتاء ثم قال والفعل يعرف بقدو السين وسوف وتاء التأنيل الساكنة ثم قال والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل اسمحوا لي بارك الله فيكم ناخذ نأخذ نظرة سريعة على ما سبق سبقا ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى قسمين كلام في اللغة وكلام في الاستلاح وعرفنا أن الكلام في اللغة عبارة عن القول أو ما كان مكتفياً به، سواء أفاد أو لم يفيد، كما أن الكلام في الاستلاح هو قراءة المتن، وأن قيوده في الاستلاح هو قراءة المتن، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم بينا أن اللفظ معناه في اللغة هو الرمي والطرح، وأن اللفظ في الاستلاح هو الصوت المجتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وأن المركب في اللغة ضم كلمة إلى أخرى وأن المركب في الاستلاح ما تركب من كلمتين فأكثر وأن المركب له أنواع لم نتعرض لها ثم ايضا ذكرنا الوضع وله معان ذكرناها الاسقاط والولادة والحط من جهة اللغة وأما من جهة الاستلاح فقلنا ماذا له معنيان إما القصد وإما التركيب العربي ثم ايضا المفيد قلنا هو مأخوذ من الفيد وهو استحداث المال والخير واستلاح ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السام السامع منتظرا لشيء آخر ثم قلنا وأقسامه فإذا لما كان كل كلام أو كل شيء لابد له من أجزاء يتركب منها احتاج المصنف أن يذكر هنا اجزاء الكلام فقال وأقسامه أي وأجزاء الكلام ثم أجزاءه ثلاثة لأن كلام العرب كله لا يخلو من اسم أو فعل أو حرف وقد سبقاً ذكرنا أن هناك من العلماء من قال هذا التقسيم ماخوذ من ماذا؟ من كلام علي بن أبي طالب أو ماخوذ من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على كل الكلام فيه طويل ثم قلنا ايضا الكلام الذي يتكلم به العرب ويتفاهم به العرب لا يخلو إما أن يكون ذاتا أو حدثا أو واسطة فالحدث الفعل والذات الاسم والواسطة الحرف ثم عرفنا الاسم من جهة اللغة وقلنا الاسم ما وضعه الوالدان أو ما وضعه الابوان فيما ذا في سابع ولادته واستراحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيرتها للزمان وضعها ثم قسمناه إلى ثلاثة أقسام ظاهر ومظمر ومبهم والظاهر هو الذي لا يظهر معناه هو الذي يظهر معناه بدون واسطه تكلم أو خطاب أو غيبه والمبام هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه والمظمر اما نقول ما كني به عن الظاهر اختصارا او نقول هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبه والفعل لغه مطلق الحادث واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمن وضعه. وينقسم الى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. وأمر وسيأتي ماذا في باب الأفعال؟ وسيأتي تعريف الماضي وتعريف المضارع وتعريف الأمر. مدل على حدث مقتلين بزمان الماضي وقبلتات الساكن الماضي والمضارع مدل على حدث مقتلين بأحد زماني الحالي أو الاستقبال أو الأمر مدل على طلب يعني طلب حدث. في زمان الاستقبال وقبله ماذا يا المؤنثه المخاطبة ثم الحرف الحرف أيضا معناه الطرف من جهه اللواء وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام ثم ايضا ذكرنا انه ينقسم الى ثلاثة اقسام قسم خاص وقسم خاص بالاسم وقسم خاص بالفعل وقسم مشترك بينهما ثم قال فالاسم هذا تلخيص الدرس السابق وهذا يسميه علماء النحو تحصيلا والتحصيل كما أقول لكم دائما جمع كلام سابق في عبارة مختصرة وهذه العبارة مختصرة بإذن الله خمس دقائق جمعنا الدرسين جمعنا الدرسين مفهوم؟ طيب إذن هذا هو الدرس السادس هذا هو الدرس السادس قال المصنف رحمه الله تعالى فالسمو فالسمو طبعا نحن لا نعرب لأننا لو اعربنا كلام المصنف لكان اجمل ولكن هذا سياخذ وقت سياخذ منا وقتا طويلا لكن هناك بعض الحروف تحتاج الى اعراب فقوله فالاسم فالاسم هذه الفاء في قوله فالاسم ما موقعها الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة تسمى فاء الفصيحه لان الفاء لها معان كثيرة ولكن كل معنى يناسب السياق فلذلك لا بد من النظر إلى الكلام إلى اللحاق أو اللحاق وإلى ماذا؟ السباق ف يعني تنظر إلى أوله وإلى آخره هذه تسمى فأ الفصيحة لماذا سميت فأ لماذا قالوا بأن هذه فأ الفصيحة؟ لأنها تفسح عن شرط مقدر لأنها تفسح عن الشرط المقدر وتربط الجواب بماذا؟ الجواب الظاهر أو تربطه بالجواب الظاهر فالفصيحة تفسح عن ماذا؟ عن الشرط المقدر وأيضا تربطه بالجواب الظاهر هذا ضابط احفظوه بارك الله فيكم وكما تعلمون لانكم تعلمون انهم يقولون الأشياء الاشياء تعرف بحقائقها كما تعرف باضاضها وكما تعرف بضوابطها وكما تعرف بماهيتها وكما تعرف بانواعها وكما تعرف بامثلتها افهموا هذا جيدا فعلوم العالم يحتاج فيها الانسان الى ذكاء وان تحصل له دربه لان لا لا تراد لذاتها انما تراد لماذا يراد منها أن نفهم بها كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فاذا ما ضابط فاء الفصيحة ما ضابط فاء الفصيحة فاء الفصيحة قلنا هي الواقعة في جواب سؤال مقدر هي الواقعة في جواب سؤال مقدر أو نقول واقعة في محذوف واقعة في محذوف مطلقا مطلقا كيف إذا قلنا الواقع في جواب سؤال مقدر كان الطالب قال للمصنف أو كان المصنف قال للطالب إذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف المتقدم في التقسيم عند قوله وأقسامه أو إن شئت أن تجعل الطالب هو الذي جعل هو الذي طلب قال للشيخ هذا هو تقسيم الكلام ولكن انا اردت علامه كل نوع من هذه الانواع الثلاثه اردت علامه علامه الاسم وعلامه الفعل وعلامه الحرف فانتم كيف يعني هناك شيء مقدر اذا اردت كان المصنف قال له ايها الطالب اذا اردت معرفه كل من الاسم وما له وما عليه ومن الفعل وما له وما عليه ومن الحرف وما له وما عليه فالاسم فالاسم فهذه فاليش هي فصيحة أفصحت عن شرط كيف هو مقدر قدر لهذا الشرط إذا أردت أن تعرف كذا وكذا فالاسم فالاسم فلهذا تسمى هذه فالفصيحة لماذا قيل لها فالفصيحة لأنها أفصحت عن محذوف أفصحت عن محذوف وهذا المحذوف بعضهم اشترط أن يكون جوابا بد أن يكون جوابا كما هنا إذا أردت كذا وكذا ف... ومن العلماء من قال ينب... يعني أفصحت عن محذوف وعام جوابا كان أو غيره جوابا كان أو غيره فهي تدخل على ماذا تدخل على الجواب ولذلك قال بعضهم والف الذي على الجواب دخل والف الذي على الجواب دخل فصحه ان شرطه قد خزل إذا كان شرط مقدر خزل ان شرطه قد خزل كذا الذي قدر قبله السبب او اذا قدر قبله السبب كقولك فانفجرت اي فضر اعيد البيتين والف الذي على الجواب دخل فصحة إن شرطه قد خزل كذا الذي قدر قبله السبب كقولك فانفجرت أي فضرب أن يضرب بعصاك البحر فضرب أين فضرب محذوف فانفجر كقولك فانفجرت أي فضرب متى انفجر بعد ان ضرب لكن ضرب أين هو محذوف ولذلك قلنا والف الذي على الجواب دخل فصيحه ان شرطه قد خزل يعني محذوف مقدر كذا الذي قدر قدر قبله السبب كقولك فانفجرت أي فضرب ان يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق اين ان يضرب بعصاك البحر فانفلق بدون ضرب ام هناك حصل ضرب حصل الضرب اين هو ان يضرب بعصاك البحر قال الله لموسى ان يضرب بعصاك البحر ثم اتم الايه فانفلق هنا فضرب هناك محذوفه اي فضرب فانفلق لا أن البحر انفلق بدون ضرب موسى بل حتى ضرب ولكن كلمه فضرب محذوفه ها محذوفه كذلك فانفجرت فانفجرت يعني ضرب فانفجرت مفهوم هذا؟ ولهذا قلنا والف الذي على الجواب دخل فصحة انشرت شرطه قد خزل كذا الذي قدر قبله السبب كقولك فانفجرت أي فضر فالاسم الآن تكلمنا على الفاء قلنا هذه الفاء ماذا تسمى؟ تسمى فاء الفصحة ولماذا قيل لها فاء الفصحة؟ لأنها أفصحت عن شرط مقدر أو أفصحت عن ماذا؟ أفصحت عن محذوف مطلقا عن محذوف مطلقا يعني سواء كان جوابا او كان اعم من ذلك او كان اعم من ذلك مفهوم هذا طيب فالاسم لان الفاء في الجواب قل للربطي ولا تقل فيها جواب الشرطي هكذا قال بعضهم الان لاحظوا معي قال فالاسم الاسم هنا معرفه ولا نكره الاسم معرفه ولا نكره طبعا معرفه وقوله قول المصنف رحمه الله واقسامه ثلاثه اسم معرفه ولا نكره نكره ركزوا معي جيدا هنا قال اسم لكن في درسنا اليوم ماذا قال فالاسم وسياتي هذا في علامات الفعل قال فالفعل وسياتي هذا في علامات الحرف قال فالحرف اذا الاول المذكور في التقسيم كيف هو منكران كيف هو منكر أو معرف منكر والال كيف هو معرف. معرف طيب فالاسم أنتم تعلمون أن كلمة ال كلمة ال عندها عشرون معنى عشرون معنى ومن معانيها العهد العهد طيب وعند الجنس طيب هنا نقول فالاسم هل هذه لماذا للجنس او للعهد انت ماذا قلت هل للجنس ام للعهد في قولنا فالاسم او في قول المصنف فالاسم لا لا يمكن ان تكون للجنس هنا للعهد طيب العهد لا بد ان يكون هناك معهود سبق اي معهود سبق هل هنا معهود سبق الجواب نعم التي تكون للعهد لا بد ان يكون هناك شيء سبق يدل عليها وماذا يسمي العلماء هذا يسميه العهد والسابق ماذا يسمونه المعهود فقولنا فالاسم هل سبقه شيء يدل عليه الجواب نعم ما الذي سبق اسم واقسامه ثلاثه اسم اذن كلمه اسم سبقت للا؟ سبقت الان قلنا فال اسم فأل فال هذه ماذا تكون للعهد, للعهد. واي معود سبق اي اسم اسم اذن سبقه ذكر للا؟ سبقه ذكر فلذلك يقوله هذا ماذا ال للعهد ال للعهد وإذا قلنا واي معود سبق نقول سبق في كلام المصنف في التقسيم عند قوله وأقسام ثلاثة اسم ثم قال هنا فالاسم فالاسم واضحا هذا واضح إذا فأل لماذا للعهد طيب قول المصنف فالاسم وسبق في الدرس الماضي اسم في الدرس الماضي قال وأقسام ثلاثة اسم والآن قال فالاسم يعني في التقسيم الاسم كيف ذكر المصنف معرفة ولا منكر منكرة اسم نكرة والآن ماذا قال الاسم معرفة الاسم معرفة هذا الفهم لعله يعني المصنف قال في التقسيم وأقسامه ثلاثة اسم بالتنكير هنا يقول فالاسم فالاسم هل قوله اسم بالتنكير هو نفسه فالاسم أم لا الجواب نعم اسم بالتنكير هو نفسه اسم بالتعريف هو نفسه اسم بالتعريف طيب كيف نفهم هذا ركزوا معي جيدا هناك قاعدة مهمة وهذه قاعدة يستغلها بعض الزنادق وبعض الملاحده أنهم يقولون الناكرة إذا أعيدت معرفة فهي نفسها النكره اذا اعيدت معرفه فهي نفسها يعني هي عين الاولى هي عين الاولى مثلا اسم كيف هو كيف هو نكره اعيد مره ثانيه كيف اعيد معرفه اعيد معرفه إذن هي نفسها ولا غيرها هي نفسها اذا فهمناها في المتن طيب من يذكر لي مثال من القران يذكر مثالا من القران النكر فيه اعيدت معرفه وهي نفسها ركزوا معي جيدا يقول ربنا سبحانه وتعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا رسولا كيف هي رسول في الايه كيف هي نكره ولا معرفه نكره وكيف اعاد معرفه الرسولا الرسول، فالرسول الأول هو موسى، والرسول الثاني من هو هو موسى، فالنكرة هو هو، فالنكرة اعيدت معرفة هي نفسها وهي عينها، هي نفسها وهي عينها، ولذلك قلنا النكرة إذا اعيدت معرفة فالثانية عين الأولى، فالثانية عين الأولى. فاسم الأول المذكور في قول المصنف وأقسامه ثلاثة اسم هو الثاني المذكور في قوله فالاسم وأيضا ما يقال في هذا يقال في الآية رسولا الرسول كذلك اسم فالاسم كذلك سيأتي فعل فالفعل كذلك سيأتي حرف فالحرف مفهوم هذا في اشكال ما في اشكال استاذ معروف طيب افهموا هذا جيدا ولكن هذا في الاكثر الاغلب هذا في الأكثر والاغلب النكرة فهي رباعيه قاعده رباعيه الان حصلوا معي النكرة اذا اعيدت معرفه هل هي نفسها ولا لا هي نفسها ما الدليل الدليل قوله تعالى رسولا فعاصفيرعون الرسول، فالرسول الأول والرسول الثاني واحد وهو موسى، والدليل من كلام المصنف اسم وفعل، اسم وفعل وحرف، قال اسم ثم أعادوه قال ونكره وأعادوه كيف هو معرفاً، قال فعل وأعادوه كيف هو معرفاً، قال حرف وأعادوه كيف هو معرفا إذن هو هو ولا لا هي عينها وهي ذاتها. النكرة إذا أعيدت معرفة قلنا فالثاني عين الأولى ونفسها هذا دائما ولا في الغالب هذا في الغالب ركزوا معي لأن ربما تأتي النكرة وتر وتعاد معرفة ولكن لا تكون عينها لا تكون عينها مثال ذلك من يعطيني مثال من القران ربنا عز وجل يقول والصلح خير صلحا والصلح خير صلحه صلح كيف هي نكره والصلح خير الصلح الثاني كيف هو معرف فالصلح الثاني غير الصلح الاول لماذا لان الصلح الاول صلح بين الازواج صلح بين الازواج والصلح الثاني صلح اعم صلح اعم يعني قد يكون بين الجيران قد يكون بين الابن وابيه، قد يكون بين الرجل وصاحبه وإلى غير ذلك فاذا هذه قاعدة أغلبية معنى عندما نقول أغلبية معنى أنها هذا هو الأصل فيها ولكن ربما يأتي ولكن يكون شاذا في الأغلب أن الناكرة إذا أعيدت معرفة فيعينها هي نفسها لكن ومن غير الغالب قد تأتي شذوذا يعني قليل قليل تاتي كما قلنا صلحاء والصلح خير صلحا والصلح خير ركز مع مصطفى صلحاء والصلح خير اذا هنا ماذا نقول نقول على ان هذا هو الغالب لكن من غير الغالب وقع هذا من غير الغالب وقع هذا ماذا طيب ننتقل الى القاعده أخرى النكره إذا اعيدت نكره النكره اذا اعيدت نكره يعني قلنا النكره اذا اعيدت معرفه عرفناها هي عينها في الغالب في الاكثر هكذا قل في الاكثر هي عينها ولكن من غير الغالب قد تكون غيرها قد تكون الاولى غير الثانيه قد تكون الاولى غير الثانيه مفهوم طيب ايضا النكره اذا اعيدت نكره هل هي غيرها ام عينها هل هي غيرها أم عينها؟ إفهم هذا جيد أو نختصر النكرة إذا أعيدت نكرة هل هي غيرها أم عينها ونفسها؟ وكذلك المعرفة إذا أعيدت معرفة هل هي عين الأولى أم لا؟ إذن كم قاعدة الآن؟ قاعدة التي سبقت الآن قاعدة الأولى نكرة إذا أعيدت نكرة هذه الاولى التي سبقت خلاص النكره اذا اعيدت معرفه هي عينها في الغالب الثانيه النكره اذا اعيدت نكره هل هي عين الأولى وهي نفسها ام غيرها هل سنرى الثالثه المعرفة إذا اعيدت معرفة هل هي عين الأولى ام لا الجواب النكره اذا اعيدت نكره بلفظها اذا اعيدت بلفظها فهي غير الاولى مثلا تقول جاء رجل ورأيت رجلا الرجل الذي جاء ليس هو الذي رأيت لأن رجل نكر فالرجل الذي جاء ليس هو الذي رأيت مفهوم؟ والمعرفة إذا أعيدت معرفة يعني بلفظها فهي عين ونفس الأولى عين ونفس الأولى فإن الآن؟ فعلمنا هذا؟ مستفى ركز معي فيمنا طيب من يذكر من يذكر لي منكم مثالا من القران وركزوا معي جيدا يقول ربنا سبحانه وتعالى فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى العسر معرف ولا منكر منكر معرف واليسر كيف هو منكر يسرا يسرا نعم يعني المعرف هو العسر العسر لكن اليسر كيف هو منكر, منكر. لاحظتم طيب انا اسالك النكره اذا اعيدت نكره هي عينها ولا لا هي عينها والمعرفه اذا اعيدت معرفه لا عفوا النكره اذا اعيدت نكره فهي غيرها والمعرفه اذا اعيدت معرفه فهي عينها ونفسها تماما مفهوم هذا طيب فانما العسر يسرا انما العسر يسرا العسر الثاني العسر العسر وكيف هو قلنا معرفه هي عينها اذا العسر الاول العسر الاول والعسر الثاني العسر الثاني والأول هو هو ولا لا هو هو هو هو, هو, هو, هو واليسر الثاني هل هو غيره ولا اليسر الثاني مع الأول هل هو غيره أم, عين أم غيره لا اذا ركزوا معي أنتم ما فهمتم القاعده المعرفة مع النكرة طيب أنا أذكر لكم حديث أذكر لكم حديثا ضعيفا والناس دائما يذكرونه كانه حديث صحيح وهو ليس بصحيح ولكن نذكره للفائدة لتفهمه يقولون بأن الرسول قال لن يغلب العسر يسرين لن يغلب العسر يسرين لاحظت ان ركز معه لن يغلب العسر يسرين كيف لن يغلب العسر يسرين بينما في الآية العسر كم تكرر مرتين واليسر كم تكرر مرتين لكن أحدهما واحد والثاني لا كيف العسر كيف هو معرفه, معرفة. واليسر كيف هو نكرة. نكره لن يغلب العسر يسرين فالنكره اعيدت مرتين فكان الاولى غير الثانيه فكان اليسر مرتين وقع والعسر وقع مره واحده هل فهمتم هل بعد هذا البيان من بيان فهمت؟ ولذلك يقول لن يغلب العسر يسرين تقول لي ها والعسر كرر مرتين كما أن اليسر كرر مرتين كيف تقول لي لن يغلب العسر يسرين فتقول له العسر الذي كرر إنما هو واحد لأن المعرفة إذا تكررت فهي نفسها كأنها واحدة كأنها أكدت بها الكلام فقط أما يسر ويسر اليسر الأول مش هو اليسر الثاني هل فأنتم الآن مصطفى فلذلك قالوا لن يغلب العسر يسرين فإذا أصب الإنسان بالعسر فكأنه يعني يطمئنه اعلم أن اليسر هما يسران والعسر واحد ولا يمكن أن يغلب الواحد الاثنين فأنت يا عثمان طيب بقي لنا أو بقيت لنا قاعدة رابعة القاعدة الرابعة المعرفة إذا اعيدت معرفة هل هي نفسها ام غيرها؟ طيب أنا اعيد ما ارجع إلى القاعدة الرابعة عندنا القاعدة الأولى ركزوا معي وأجيبوا أنتم تجيبوا النكره إذا اعيدت معرفة هل هي نفسها أم غيرها؟ هي نفسها في الغالب هي نفسها في الغالب أعطني مثال من القرآن رسولا فعصى فرعون الرسولا أعطني مثال من قول المصنف اسم فالاسم ومن غير الغالب قد يأتي العكس صلحة والصلح. فالصلح الأول صلح بين الأزواج والصلح الثاني صلح عام. صلح عام هذا القسم الأول القاعدة الثانية النكرة إذا أعيدت نكرة فهي عينها أولا غيرها غيرها أعطيني مثال رسولا عفوا يسراً, يسرا جاء رجل ورأيت رجلا فالرجل الذي رأيت ليس هو الذي جاء واليسر الأول ليس هو اليسر الثاني مفهوم هذا بينما المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي واحدة عينها ولفظها العسر وإن تكرر معرفا فهو واحد فهو واحد هذه ثلاثيه مفهوم الآن؟ بقي لنا القاعده الرابعه المعرفه اذا اعيدت معرفه هل هي نفسها ام غيرها الجواب المعرفه اذا اعيدت معرفه فهي عين ونفس الاولى على الراجح هي عين ونفس الاولى على الراجح اعطيني مثال من القران المثال هو الذي ذكرنا لكم كما ارسلنا لا ارسلنا الى فرعون أرسلنا إلى فرعون فرعون معرفة أو نكرة؟ معرفة أرسلنا فر... إلى فرعون رسولا فعصى فرعون فرعون الأول هل هو فرعون الثاني؟ الجواب نعم فرعون الثاني هل هو فرعون الأول؟ الجواب نعم فرعون واحد هو الذي أرسل الله إلى موسى، ينفقوا هذا؟ إذن فرعون كيف هو معرفة أو نكرة؟ معرفة فرعون معرفة الطغية الذي ادعى الألوه والألوهية الذي كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت هذا معرفة ولا نكره ما لكم لا تتكلمون معرفة ولا نكره معرفة فإذن معرفة تكررات مرتين هل هي عينها ولا غيرها هي عينها هي عينها لا تخافوا تكلموا من الخطأ نصر الصور هي عينها ففرعون الثاني هو الأول لأن موسى أرسل إلى ماذا؟ إلى فرعون واحد إلى فرعون ميصنفون فلذلك المعرفة إذا أعيدت لا تخافوا تكلموا والله إذا كنتم تخافون لا تفهموا أبدا لا تستحيوا فإن سكت لحيائنا وكبرين تبقى على جلك طول عمري بالخطأ نصل الصواب حاولوا أن تشاركوا أن تجيبوا حاولوا أن تجيبوا فإذا لم نفهم نبقى نقرر إلى أن نفهم المقصود أن نفهم وليس المقصود ان نختم الكتاب وليس المقصود ان نختم المتن طيب ربما الإنسان يختم المتن ولكنه ما فهم شيئا يدخل إلى المتن ويخرج منه كما دخل فلذلك بارك الله فيكم ركزوا معي جيدا ركزوا إذن قلنا المعرفة إذا أعيدت معرفة هي عينها ولا غيرها هي عينها, هي عينها. طبعا معروف هذا طيب إذن إذا قيل لكم أذكر المثال معرفة أعيدة معرفة قل فرعون فرعون فرعون الاولى وفرعون الثاني إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول قل أيضا يعني فرعون الأول والثاني فرعون الأول هو الثاني أو قل العسر الأول في الآية هو العسر الثاني هو هو عثمان فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر العسر الأول هو العنصر الثاني والعصر الثاني هو العصر الاول مفهوم, مفهوم هذا مفهوم طيب المعرفه اعيدت معرفة مفهوم اتفقنا على هذا المعرفه هنا انا ذكرت هذه القاعده لتفهموا قول المصنف فالاسم لتفهموا انه يتكلم على الاسم الذي ذكره في التقسيم الاسم المتقدم في التقسيم عندما قال واقسامه ثلاثه اسم اسم ولذلك قلنا هذه القاعدة الرباعيه أغلبية أغلبية لماذا قلنا أغلبية؟ قلنا أغلبية لأن هناك مرة وجدت بطنجة ملحدا يناقش الطلبة ويريد أن يبين لهم عليه بهلة الله بهذه القاعدة ليصل إلى نتيجة بأن هناك إلهين بان هناك الهين فركزوا معي مثلا قلنا النكره اذا اعيدت نكره هي عينها ولا غيرها غيرها النكره اعيدت نكره يعني يسر يسر لن يغلب العسر يسرين فاذا النكره اعيدت نكره هي نفسها ولا غيرها هي غيرها طيب اله نكره اله نكرة طيب ربنا عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض اله إذن هل معنى هذا أن هناك إلهين اله في السماء وإله في الأرض كيف القاعدة هذه تقول هذا القاعدة تقول هذا الجواب يقال هذه قاعدة أغلبية أو يقال على أن الإله يراد به المعبود معبود في السماء معبود في الأرض يراد به المعبود إذن قل لي كيف الكلام إذا ضربنا التقدير وعدمه في عدم التقدير اولى لا قل له لا ليس في هذا إنما هذا في الأسمان والصفات أما هذا لنا قاعدة أخرى تقول لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام ال... لو كان الكلام عفوا لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير لفهم الكلام الحمير ولذلك قلنا هذه قاعدة أغلبية هذه قاعدة أغلبية ولذلك ابن السبكي رد هذه القاعدة بهذه الأمثلة قال ان فيها إشكال فيها إشكال وبعضهم جمع هذه القاعدة الرباعيه في أبيات أربعة فإذا حفظتم هذه الأبيات مع التقرير الذي قررنا سيسهل عليكم الأمر بإذن الله عز وجل ما هي الأبيات لكن لا تسجلوها لتبقى قارة في الكتاب إنما وحصل ما في الصدور لا ما في السطور لا ما في السطور احفظوا سجلوا واحفظوا فمثلا قالوا إن من القواعد ثم أو قال بعضهم ثم من القواعد المشتهرة ثم من القواعد المشتهرة اكتبوا هذه الأبيات الاربعه ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكره مكرره ثم من القواعد المشهوره اذا اتت نكره مكرره تغايرا وان يعرف ثاني لاحظ ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكره مكرره تغايرا ايش معنى هذا افهموا لهذا هذا جيدا إذا أتت نكره مكررة يعني هل هو متفق لمتغاير متغاير لأن الأول مشي هو الثاني يسر الأول مشي هو اليسر الثاني فلذلك قال ثم من القواعد المشتارة إذا أتت نكره مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني وإن يعرف ثاني هذا هو الصدر طيب اما ان يكون تغير وإما ان يكون توافق في التنكير ماذا قلنا تغير وفي المعرفه اذا كانوا معرفين معا توافق ولهذا قال قل بيت البيت ثم من القواعد المشهوره اذا اتت نكره معرفه تغايرا وان يعرف ثاني توافقا كذا العرفاني توافقا كذا العرفاني توافقا كذا العرفاني, العرفاني. مفهوم هذا يعني انا احب ان تفهم لا ان تكتب فقط احب ان تفهم اذا اعيد البيت ان ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكره مكرره تغايرا وان يعرف ثاني توافقا كذا العرفان ماذا فهمت عثمان فهمت ان النكره اذا تكررت هل هي مغايرة أم موافقة؟ مغايرة معنى مغايرة الأولى ليست هي الثانية والمعرفة إذا وعيت معرفة موافقة ولا مغايرة؟ موافقة معنى موافقة هي نفسها هي نفسها ما هو الشاهد على ذلك؟ اكتب الشاهد شاهدها شاهدها الذي روين مسندا روين مسندا شاهدها شاهدها الذي روينا مسندا شاهدها الذي روينا مسندا بدل ما تقول روينا روينا شاهدها الذي ر رو رو روينا روينا ابنها قل روينا مسندا شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر ابدا لن يغلب اليسرين عسر ابدا لن يغلب اليسرين عسر أبدا يعني لن يغلب العسر يسرين هذا معنى لن يغلب اليسرين عسر أبدا فهمتم الآن؟ إذن الأبيات واضحة لكن قلنا هذه قاعدة كيف هي؟ مضطردة ومتفق عليها ولا أغلبية؟ أغلبية قاعدة أغلبية ولذلك قال السبكي في البيت الأخير ونقض السبكي ذا بأمثلة ونقض ونقض السبكي ذا بامثله وقال ذي قاعده مستشكله ونقض السبكي ذا بامثله وقال ذي قاعده مستشكله هذه قاعده مستشكله هكذا هذه قاعده مستشكله مفهوم هذا طيب هل فهمتم مصطفى هل فهمتم في اشكال عثمان طيب هذا الذي نريد فالاسم الان قرانا قول قول المصنف فالاسم ثم قال يعرف فالاسم يعرف فالاسم يعرف بماذا يعرف الاسم لماذا يعرف الاسم يعرف بشيئين اثنين ركزوا معي جيدا الاسم يعرف بشيئين اثنين طاره يعرف بتعريفه وقد سبق لكم في الدرس الماضي وهو الذي لخصناه انفا تاره يعرف بماذا الاسم بتعريفه ما هو تعريف الاسم هو ما وضع الأموان في سابع ولادته او كلمه دلت على المال في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا ما يقال في الاسم يقال في الفعل ويقال في الحرف طيب اذن يعرف الاسم بشيئين يعرف بتعريفه من جهه اللغه ومن جهه الاصطلاح ويعرف بخواصه هذا القسم الثاني أو الشيء الثاني يعرف بخواصه فهموا هذا جيدا يعرف الاسم بماذا؟ بشيئين؟ الشيء الأول ما هو؟ تعريفه وأين سبق لكم تعريفه في الدرس الماضي؟ والشيء الثاني ما هو؟ خواصه وكم, وكم هي خواصه؟ أو ما هي؟ خواص الاسم ما هي خواص الاسم ركز مصطفى جيد أنا حاولت يعني المثل أتعامل معه بطريقة سؤال وجواب بأمور سهل جدا وإن كان سيأخذ بعض الوقت لكن اصبروا ما هي خواص الاسم ما هي خواص الاسم الجواب خواص الاسم كثيرة ثم السؤال إذا كانت خواص الاسم كثيرة كم ذكر المصنف منها؟ هذا السؤال كم ذكر المصنف منها؟ الجواب المصنف ذكر أربعة منها ذكر أربعة منها ما هي؟ الخفض والتنوين وذكر الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض أما حروف القسم فهي من ماذا؟ فمن حروف الخفض إذن أعيد خواص الاسم كم هي كثيرة كم ذكر منها المصنف أربعة ما هي الخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض ويدخل فيها ماذا حروف القسن حروف القسن مفهوم أنا طيب قبل أن نذكر هذه الخواص ركزوا معي جيدا بارك الله فيكم المصنف قال فالاسم أتم ماذا قال يعرف فالاسم يعرف لماذا قال يعرف ولم يقول يعلم المصنف قال يعرف فالاسم يعرف ما أنه المفروض لو قال فالاسم يعلم فالاسم يتبين فالاسم يتميز كما قال ابن مالك ابن مالك ماذا قال ماذا قال بالاسم بالجر والتنوين والندواء والمسند للاسم تمييز قال تمييز حاصل للاسم بماذا بماذا حصل تمييز بالاسم على قسمي على الفعل والحرف نميز الاسم عن الاسم والحرف بماذا بالجر وبالتنوين وبدخول الالف واللام وبالإسناد والنداء مفهوم هذا ولهذا قال ابن مالك بالجر والتنوين والنداء والمسند للاسم تمييز حاصل فتمييز المبتدا تمييز حاصل للسم عن بماذا يحصل؟ بماذا يحصل التمييز حيث تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. بماذا؟ بالجري والتنوين والندى وال ومسندين مفهوم هذا؟ ومسندين. كم؟ خمسة بالجري والتنوين والندى وال ومسندين. مفهوم هذا؟ إذن ابن مالك ماذا قال؟ هل قال يعرف أم قال يتميز؟ هلا يتميزوا إذا التعبير بيعرفوا مع التعبير بيتميزوا أيهما أفضل ركزوا أيهما أفضل هذا هو هذا هو المتن الوقوف مع المتن لأن أنا ماذا سميت يعني هذه الدورة سميناها ماذا الكواشف الجلياء أو ماذا سميناها آخر لحل ألفاظ الأجرمية لحل الفاظ الأجرمية يعني مجرد حل الفاظ الأجرمية مفهوم؟ ماذا عثمان؟ ما؟ طيب يعرفوا المصنف قال فليسمو يعرفوا قلنا لماذا لم يقل يعلموا ولماذا لم يقل يتبينوا ولماذا لم يقل يتميزوا هل التعبير يعرف أفضل؟ الجواب نعم التعبير بيعرف ركز مصطفى. التعبير بيعرفه أجمع وأشمل من التعبير بيعلم ومن التعبير بيتبين ومن التعبير بيتميز لماذا لماذا التعبير بالمعرفة أولى لا؟ لأن المعرفة تتعلق بالجزئيات تتعلق بالبسيط بالجزئيات زيد هذا جزء خالد هذا جزء لكن العلم لا يتعلق بالجزئيات إنما يتعلق بماذا؟ بالمركبات والكليات يعني العلم زيد قائم هذا جزء لمركب مركب فإذا المعرفة تتعلق بماذا؟ بالجزئيات والعلم يتعلق بماذا؟ بالكليات فإذا قلت زيد هذه معرفة وإذا قلت زيد قائم هذه زيد قائم هذيك جزئي ولا كلي كلي لانه مركب من مبتدا وخبر خالد مجتهد هذا معرفه ولا علم علم هذا علم لماذا لان العلم يتعلق بالمركبات والمعرفة تتعلق لماذا؟ بالجزئيات ايضا زياده على هذا المعرفه تقتضي جهلا سابقا المعرفه تقتضي جهلا سابقا ولذلك العلماء يقولون المعرفه لا بد ان يسبقها جهل لا بد ان يسبقها جهل لان المتعلم نحن الطلبه وكلنا نتعلم وكلنا نطلب وكلنا ان شاء الله من المحبره الى المقبره لان المتعلمه انتم هل كنتم تعلمون علامات الاسم لا لان المتعلم كان جاهلا بماذا بهذه العلامات ولا كان عالما بها كان جاهلا بهذه العلامات فلا يقال الانسان يعرف الا لكونه سبق سبق ان كان جاهلا بها بخلاف التعبير بالعلم بخلاف التعبير بالعلم لان المعرفه تقتضي جهلا سابقا والعلم لا يشترط فيه ذلك العلم لا يشترط فيه ذلك فماذا ولذلك لاحظ يقال الله عالم ولا يقال الله عارف يقال الله عالم ولا يقال الله عارف لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يسبق له جهل عالم تعالى الله عن الطوائف التي تقول ان الله يجهل أعمالنا لا يعرفها ولذلك قالوا لم يقدرها وإنما عندما يقع الشخص في خطأ آل ذاك يكون قدره الله فلهذا لا يلتفت إلى هؤلاء هؤلاء ضالون فهنا يبقى السؤال المطروح أنتم تقولون بأن المعرفة تتعلق بالجزئيات والعلم يتعلق بالمركبات وتقولون بأن المعرفة لابد بد أن يكون قد سبق للإنسان جهل بخلاف العلم ولذلك لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الجواب هذا من باب المقابلة ومن باب المشاكلة على حد قوله تعالى نسوا الله فنسيهم المعنى هذا أن تقول إن الله ينسى لا أبدا لا أبدا فالنسيان هذا هذا النسيان ذم وظلم أما نسيان الله عز وجل العدل من باب المقارنة ومن باب المشاكلة كما يقول البلاغيون فلذلك كان المصنف رحمه الله تعالى قصد أن يذكر هذا التعبير فالاسم يعرف إشارة إلى أن الطالب سبق أن كان جاهلاً بماذا؟ بعلامات الاسم ثم أصبح عالماً, أصبح عالماً بالتعلم ولذلك ربنا ماذا قال؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ما معنى لا تعلمون لا تعرفون شيئا لأن علما تنصب مفعولين ولكن هنا نصبت مفعول واحدة فإذا نصبت مفعول واحدة فلا يكون معناها العلم يكون معناها ماذا المعرفة فلذلك نقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا فالعلم في الآية ماذا يراد به يراد به العلم أم يراد به المعرفة يراد به المعرفة ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فالاسم يعرف ولم يقل يعلم ولم يقل أيضا يتبين ولم يقل أيضا يتميز يتميز فلهذا لو قال يعلم لأن العلم والمعرفة توصلك الى الشيء لذلك يقال العلماء قال المصنف فالاسم يعرف لماذا لم يقل يعلم قالوا لان العلم يوصلك الى الشيء او يبين لك الشيء او يميز لك الشيء متى يميز لك الشيء لا يمكن ان يعلم ولا يمكن ان يتبين ولا يمكن أن يتميز الاسم على ماذا عن قسميه شكلهما القسميه اليس الفعل والحرف الا بماذا الا بالمعرفه لا يمكن أن يتميز الا بالمعرفة فالمعرفه بهذه العلامات اي علامات علامات الاسم بماذا حصلت هذا سؤال المعرفة بهذه العلامات ماذا حصلت حصلت كليا عن جزئيا ابدا جزئيا حصلت جزئيا لان المعرفه انت اولا ستعرف الخاصيه الاولى الخف ثم الخاصيه الثانيه التنوين ثم الخاصيه الثالثه اذا هل عرفت ذلك كليا ام جزئيا جزئيا فلذلك اذا قيل لك بماذا حصلت لك معرفه علامات الاسم التي تتميز وتتبين أو يعرف بها رسم عن الفعل والحرف. لماذا حصلت؟ حصلت بالمعرفة. حصلت بالمعرفة. لماذا؟ لأن المعرفة تتعلق بالجزئيات. وحصلت بالتعليم. وحصلت بالتعليم. التعليم و... يعني التعريف. مثل أن تقول التعريف. التعليم. ما معنى التعليم؟ ما معنى التعليم عندما نقول حصلت بالتعليم؟ ما معنى التعليم؟ التعليم هو تنبيه النفس تنبه النفس لتصور المعاني تنبه نفسك ليتصور تلك المعاني يهيئ ذهنه فأنتم الآن أنا أتكلم معكم وأنتم تهيئون أذهانكم لكي تفهموا عني فمعنى التعليم التعليم هو تنبيه النفسي لتصور المعاني كأنك تعطيه على إشارة ليتصور تلك المعاني تعطيه إشارة لماذا للنفس ويختص ويحصل ذلك بماذا بأي طريق يحصل هذا الفهم والتعليم والعلم وأن تحصل الإنسان ملك بماذا يحصل يحصل بالتكرار وتكثير تكثير الحضور وملازمه ومثافنة الشيوخ حتى يحصل منه ماذا أثر وتحصل له ملكة وتحصل له ملكة فيصبح ماذا يصبح عالماً يصبح عالماً ويصبح ماذا فاهماً فاهماً ومن ثم جاء لفظ التفهيم والتعليم ومن ثم جاء لفظ التفهيم والتعليم إذا إذا عرفنا معنى التعليم شنو معنى التعليم شنو هو معنى التعليم تنبيه النفس لماذا؟ تنبيه نفسك لتصور المعاني، لتصور المعاني. والتفهيم ما معنى التفهيم؟ لفظ التفهيم ماذا يراد به؟ إيصال يراد به إيصال المعنى إلى فهم السامع. بماذا يصل؟ بواسطة اللفظ. التفهيم ما معناه؟ إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ. أو ما يقوم مقام اللفظ هذا هو التفهيم ومما هو معلوم في باب الفروق بين الألفاظ أنهم يقولون المعرفة بدليل ماذا تساوي ركزوا معي في الفروق بين الألفاظ يقولون المعرفة بدليل ماذا تساوي تساوي العلم المعرفة بدليل المعرفة إذا كانت بدليل تعرف شيئا هذا حلال وهذا حرام ما دليلك تاتي بالدليل مع انك عالم بالشيء مع انك عالم بالشيء فاذا نقول المعرفه بدليل ماذا تساوي تساوي العلم والمعرفه بلا دليل هل تسمى علما لا تسمى علما لكنه يفهم المساله والمساله صحيحة التي يفهمها هل يقال له عالم ام يقال له فقيه يقال له فقيه معنى فقيه يفهم الفقه في اللغة الأنفان يعني يفهم المسألة يفهم المسألة طيب قيل بعض العلماء قال المعرفه بلا دليل لا تسمى علما ولا تسمى فقا وهذا هو الصحيح المعرفه بلا دليل لا تسمى علما ولا تسمى فقا ومن ثم قال بعض العلماء من في في شيء بدون علم فهو آثم حتى ولو أصاب, المسألة. أصاب في المسألة لأنه أفتى بدون علم مفهوم؟ هو في المسألة هذا حرام وهذا حلال وإذا بفتواه صائبة فتواه صائبة كان صائبا في فتواه سألناه هل تعرف أن هذه الحاجة يعني حلال وحرام مسبقا قال لا أعرف وكيف؟ قال بالعقل إذن هذا آثم ولا لا آثم حتى ولو أصب. كمن يأتي الآن ويكفر واحدا بدون دليل وفعلا يكون كافرا وتقول له هل تعلم يقول لا هكذا نفسي قالت لي نقول له أنت آثم حتى ولو أصد أنت آثم حتى ولو أصد لا نتكلم في المقطوع بكفره نتكلم في شخص آخر وهكذا في كل شيء فلذلك قال العلماء المعرفة بدليل ماذا تسمى تساوي علما تساوي العلم والمعرفة بلا دليل لا تسمى علما ولا تسمى فقها وماذا تسمى <تصفيق> تسمى حفظا أو تسمى تقليدا سميها كما شئت سميها كما شئت فماذا طيب بماذا عبر ابن مالك في الألفية على علامة الاسم عبر بالتمييز وما هو الدليل البيت الذي ذكرنا لكم سابقا إنما قال بالجر والتنويني والند وآل ومسنّد للاسم تبييز حصل أيهما أفضل تعبير ابن آجر أم تعبير ابن مالك تعبير ابن تعبير ابن آج الروم أفضل أفضل من ماذا أفضل من تعبير ابن مالك في الخلاصة مع أنهما لم يذكرا كل علامات الاسم ولذلك أنا أسألكم هل ابن آجر ذكر كل علامات الاسم لا لماذا وابن مالك ذكر كل علامات الاسم لا ولا, ولا ابن مالك ذكر كل علامات الاسم فلو عبر المصنف لاحظوا ركزوا معي جيدا فلهذا تعبيره دقيق ولم يكن هكذا يطلق الألفاظ فقط كمثلنا فألفاظ السلف كانت موزونة وكانت مقصودة كانت مقصودة ولذلك علم السلف علم السلف يعني كثير علم السلف وإن كان قليل لكنه مع عملهم كثير قد تجد واحد من السلف علمه لا يصل إلى علم بعض المشايخ في زماننا لكن مقارنة أن أولئك السلف كانوا يتكلمون كلاما يفهم منه اشياء ما يسمى بجوامع الكلم كأنه جوامع الكلم وإنما يعملون أكثر مما يتكلمون وأكثر مما يقولون مفهوم فهم هذا؟ طيب فلذلك ابن آجر ركزوا لو قال فالاسم يعلم فالاسم يعلم ماذا تتوهم أنت أيها الطالب ماذا تتوهم ماذا يخطر ببالك يخطر ببالك أنه ذكر كل علامات الاسم وهل هو كذلك الجواب ليس كذلك إنما لم يذكر علامات الاسم كلها لأن من علامات الاسم ماذا ما هي العلامات التي اغفلها المصنف اغفل النداء هل ذكر النداء وهو من علامات الاسم لا لم يذكر يا محمد هذا من علامات الاسم واغفل التصغير اغفل التصغير واغفل الجمع الجمع ايضا من علامات الاسم واغفل النسبة اغفل النسبة وهي ايضا من علامات الاسم واغفل الإضافة وهي من علامات ماذا؟ من علامات الاسم ولذلك قال يعرف ولم يقل يعلم حتى لو قيل له يا ابن أجر أنت لم تذكر كثير من علامات الاسم ونحن ظننا أنك قد استوفيت الكلام على علامات الاسم فهل تستطيع أن تبين لنا؟ فيقول أنت لم تفهم قصدي لأنني أنا قلت يعرف ولم أقول يعلم فلو قلت يعلم نعم ممكن أن توبخني اما انا قلت يعرف والمعرفه تقتضي انها تتعلق بالجزئيات اي انا ذكرت بعض ماذا؟ بعض علامات بعض علامات الاسم والا فابن اجر اغفل انفع علامات الاسم ما هي انفع علامه الاسم ما هي أنفع علامات الاسم من يقول لانفع علامات الاسم فله جائزه انفع علامات يا عثمان لا انفع علامات الاسم هما النداء والاسناد هما النداء والاسناد لان سبق ان قلنا بانه لا يمكن ان يكون الكلام مفيدا اذا لم يكن فيها الجمله لا يمكن ان تكون مفيده اذا لم يكن فيها مسند ومسند له ومحمول ومحمول عليه ها فإذن ضروري ان يكون ماذا أن يكون هناك النداء والإسناد، ولذلك لاحظ هناك بيت مفرد جمع معظم هذه العلامات، فإذا حفظتم هذه هذا البيت بيت واحد مفرد، ولكنه جامع بيت مفرد احفظوه. قال ليلسم لي ال ليلسم لي الجرر جرر ليلسم لي آل جرر ونادي ونادي انسب اضف هذا هو الصدر للاسم ال جرر همزه وصل للاسم ال جرر ونادي انسب اضف كم علامه ذكرنا هنا في هذا الصدر للاسم ال جرر ونادي انسب اضف في الصدر ذكرنا علامات خمس ذكرنا خمس علامات قل الصدر للاسم ال جرر ونادي نصب أضيف النسبة ال معروفة الجر سياتي النداء معروف النسبة الإضافة إذن هذا هو الصدر ماذا قال في العجوز صغر ونون صغر ونون وجمعا وجمعا سند أصف سند أصف من العلماء قال أصف يعني تكمل للبيت فقط ومنه من قال بأنه الصفق يكون اسم موصفا أيضا طيب أعيد البيت للاسم ال جرر ونادي نسب أظف صغر ونون وجمعا اسند أصف. أسند أصف ومما لم يذكره المصنف هنا من علامات الاسم ما هي الصرف وقد ذكر ابن مالك ذكر ابن مالك أين ذكره في الكافية واغفله في الألفية إذا قلنا الصرف غير التنوين وما إذا قلنا التنوين فنقول بأن ابن آجر ذكره لأن الصرف عندما يطلق ماذا يراد به؟ ردوبي التنوين هذا هو الصحيح الصرف ولهذا نقول الاسم ممنوع من الصرف ما ممنوع من, من الصف يعني ممنوع من التنوين ولهذا تقول مررت بأحمد لا تقول مررت بأحمدين لأنهم منوعش منوع من التنوين رأيت أحمد لا تقول رأيت أحمدا بينما تقول رأيت محمدا لماذا لأن هذا ممنوع من ماذا من الصف ما معنى ممنوع من, من الصف ممنوع من التنوين ممنوع من التنوين ولذلك ماذا قال لان الصرف في الاسماء شنو هو صرف الاسماء ثلاثه ال والتنوين والاضافه ال والتنوين والاضافه ولذلك قال القائل الصرف في الاسماء بالثلاثة الصرف في الأسماء بالثلاثة بالال والتنوين والاضافه بالو التنوين والإضافة وابن مالك ماذا قال؟ قال أيضا الصف هو التنوين الصرف تنوين أتى مبينا معنى بها به يكون ليسم أمكانا هكذا يقول ابن مالك فإذا إذا قلنا بأن الصرف المراد به التنوين فيكون ابن عاج قد ذكره قد ذكره ويكون قوله قول ابن مالك في الكافية صرف وصرف المراد به التنوين ولهذا اكتبوا هذا البيت لابن مالك في الكافية قال واسما بجر سم يعني سم يعني علامة, علامه الاسم علامه الاسم واسما بجر سم سم اسما يعني اذكر له علامه سم اسما بماذا بجر وصرف وندى ولهذا قال واسما بجر سم وصرف وندى واسما بجر سم يعني ضع اعطيه علامه واسما بجر سم وصرف ونداء وجعله معرفا او مسندا وجعله معرفا او مسندا او مسندا عفوا وجعله معرفا او مسندا من يعيد منكم البيت واسما بجر سم وصرف ونداء وجعله معرفا او مسندا أو مسندا مفهوم طيب إذا وعليه فالمصنف رحمه الله تعالى لا اعتراض عليه لأنه عبر بيعرف ولذلك لو عبر بيعلم لكان الاعتراض وجيها لكان الاعتراض واجيا فبما أنه عبر بيعرفوا المعرفة تتعلق بالجزئيات ولا تتعلق بالكليات والمركبات وإنما العلم هو الذي يتعلق بالكليات والمركبات ولذلك قال فليسمو يعرف يعرف مفهوم هذا طيب ثم قال بالخفض فليسمو يعرف بالخفض هنا السؤال لماذا عبر بالخفض ولم يعبر بالجر كما فعل ابن مالك ابن مالك ماذا عبر عبر بالجر ما الم يقول بالجر والتنوين يوني دوال بالجر والتنوين بالجر عبر بماذا عبر بالجر حتى في الكافيه بماذا عبر عبر بالجر قال وسمنا بجر سم وصرف وليدا سم وسمن بجر بماذا عبر ابن مالك عبر بالجر وبماذا عبر المصنف عبر بالخفض هنا السؤال الخفض عباره من الخفض عباره من عباره الكوفي والجر عبارة من؟ عبارة البصريين وقد سبق أن قلنا لكم إذا كنتم تذكرون أن ابن آج الرم بعضهم كالسيوت وغيره زعموا أنه على مذهب الكوفيين في النحو بدليل أنه وافق الكوفيين في بعض خواصهم وخالف البصريين ولكن هذا قلنا غير صحيح لانه وافق البصرين في أشياء أخرى ولا يعني هذا انه بصري وخالفه ما معا وتفرد في أشياء ولا يعني ان له مذهبا خاصا فلذلك هذا ليس مقياسا لو صرح بذلك ونعم قال المصنف رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض فالاسم يعرف بالخفض طيب الخفض قلنا عبارة من؟ الكوفيين. عبارة الكوفيين عبارة الكوفيين والجر عبارة من؟ عبارة ها? عبارة البصريين عبارة البصريين فلذلك لاحظوا ركزوا معي جيدا قال فالاسم يعرف بالخفض ما المراد بالخف؟ ما المراد بالخف؟ الخفر المراد به ركز الخفض المراد به الحركة التي يحدثها عامل الخفض الحركة التي يحدثها عامل الخفض فمثلا زيد قبل أن يدخل عليه عامل الخفض كيف كان زيد ساكن وأدخلنا عليه علامة الخفض فكيف صار مخفوضا مررت بزيد, بزيد فهو الخفض إيش هو الخفض ما هو الخفض ما المرأب بالخفض الخفض هي الحركة التي يحدثها عامل الخفض عامل الخفض، مفهوم هذا؟ ولذلك قلنا لان هذه العبارة عبارة الكوفيين. ولكن من الأفضل سؤال من الأفضل التعبير بالجري ولا التعبير بالخفض؟ هل التعبير بالجري أفضل أم التعبير بالخفض أفضل؟ من الأفضل؟ الجواب التعبير بالخفض أو لا لماذا؟ لأن التعبير بالخفض لماذا قلنا أولا؟ يتناول الجر بالحرف وغيره يتناول الجر بالحرف وغيره ولذلك أنا وضعت علامة مختصرة يستطيع الطالب أن يفرق بها بين علامة الكوفيين وبين علامة البصريين قلت الفاء للفاء والراء للراء ما معنى هذا؟ الكوفيون اسمهم فيه الفاء ولا لا الجواب نعم الخفض فيه الفاء ولا لا الجواب نعم اذن فالخفض للكوفيين بما ان الخفض فيه فاء والكوفيون اسمهم فيه فاء فالفاء للفاء والبصريون اسمهم ماذا فيه فيه الراء والجر ماذا فيه فيه الراء فالراء للراء هذه علامه فاسمهم فيه حرف, حرف الراء وكذلك الجر فيه ماذا حرف الراء فلذلك وضعت لهذا الرمز فقلت الراء للراء لكن قلنا التعبير بماذا؟ قلنا التعبير بالخفضي أو لا لماذا؟ لماذا؟ يعني قد يكون بالحرفي وغيري لماذا؟ من يذكر منكم مثال؟ من يذكر مثال؟ يعني يكون الجر بالخفضي ويكون بغيري طيب ممكن أن يكون ليسهو مجرورًا بالمضاف ويمكن أن يكون مجرورًا بالتبعية ولكن التبعية النعت وليس البدل لأن البدل في نية تكرار العام ويمكن أن يكون مجرورًا بالتوهم وممكن أن يكون لماذا بالمجاورة ولكن افهموا لي الثلاثة المجموعة في ماذا؟ اجتمعت العوامل الثلاثة في البسملة البسملة اجتمع فيها عوامل الثلاثة سهل جدا اسمي باسمي اسمي مجرور بماذا بالباء اذا هنا عامل واش الحرف من عامل الجر في في اسمي الحرف فهذا على هذا الترطيب افهموا لي البسمله اسمي مجرور بالحرف ما هو الحرف هنا الباء لفظ الجلاله الله مجرور بماذا مجرور بالمضاف مجرور بالمضاف على مدهب السبوعي وهو الصحيح طبعا لأن كما قلنا إن شاء الله سياتي في المرحلة الثانية نبين المذاهب الثلاثة لأن قال وجر بالمضاف ما إليه وضف في مذاهب السبوعي ومذاهب الزجاج حرف خفض والأخفش والإضافة الذي ارتضى، الأخفش قال الإضافة هو الذي عامل الجرف المضاف المضاف إليه لأن الإضافة نسبة قيدية توجب جر الثانية منهما أبدا لان الاضافه معناها الاسناد اضفت ظهري الى الحائط اذا اسندته بينما غيره قال هو المضافين مجرور بالحرف المنوي بالحرف المنوي كما قال ابن مالك ونوي من او في اذا لم يصرح الا ذاك ولا ما هذا لا يهمكم كله لا يهمكم الذي يهمكم الان ان تعبير المصنف بالخفضي اولى لا. لماذا لان الاسم كما يكون مجرورا بالحرف يكون مجرورا بالمضاف يكون مجرورا بالتبعيه هذا الذي يهمكم والعوامل الثلاثه سمعت في البسمله على الترتيب باسمي اسم مجروب بماذا بالحرف الله مجروب بماذا بالمضاف بالمضاف الرحمن الرحيم الرحيم مجروب بما الرحمن مجرور بماذا الرحيم مجروب بماذا بالتبعيه يعني وجد الرحمن مجرورا وتبعه واصبح مجرورا هو ايضا فلذلك نقول مجرور بماذا مجرور بالتبعيه فالمصنف جعل من علامات الاسم قبوله لماذا لعامل الخفض مطلقا سواء كان عامل الخفض أو الجر على مذهب البصريين حرفا او مضافا أو نعتا او مجاوره او توهما هذه مجاوره التوهم لا نتكلم عليه الان انما نتركه ان شاء الله المرحلة الثانيه انا أعطيكم مثال الاصل الاصل في خبر ليس الكثره فيه الغالب فيه كيف يكون مجرور بالباء ليس من نواسخ ترفع الأول وتنصب الثاني ولكن الغالب فيه أن خبره كيف يكون مجرور بالباء الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده بكاف أين الخبر بكاف فهو مجرور لفظا منصوب محلا منصوب محلا الله عز وجل يقول أليس الله بأحكامي أليس الله الله اسمه بأحكامي أحكامي هذا لأن الباء لو كان في غير القران لقلنا حف زائد ولكن في القران نقول تاكيد كما سياتي ان شاء الله للتقويه ونقول صغه فباحكم وبعزيز وباسفل وشيء من هذا القبيل كله كيف هو خبر ولا لا كيف هو خبر مجرور مجرور بالباء مجرور لفظا منصوب محلا فالشاعر عندما ياتي ويقول لاحظ او صاحب واحد يريد ان يعطينا مثالا يقول ليس زيد قائما ولا عمرو ولا عمر هل يمكن هذا هل هذا صحيح ولا غير صحيح ليس زيد قائما ولا يا ينصفا ليس زيد قائما ولا عمر صحيح ولا غير صحيح هذا صحيح مجرور بالتوهم كيف بالتوهم توهم ان خبر ليس مجرور بالباء فرضا ان يعتفى عليه بالجر كما قال بدالي اني لست مدركه ما مضى ولا سابق شيء ولا سابق شيئا اذا كان اتيا المفروض ان يقول ولا سابقا لكنه ظن ظن ان خبر ليس كيف هو توهم ان خبر ليس كيف هو مجرور بالب فراضا يعطف عليه بماذا بالجر فاذا هذا هو الجر بماذا بالتوهم بالتوهم انا اعطيتكم مثالا فقط وسياتي في المرحله الثانيه المجاوره كذلك تقول هذا جحر ضب خارب جحر ضب خارب هذا جحر ضب خارب هذا خارب لماذا قال خارب المفرون يقول خارب لكنه قال خارب لماذا للمجاورة, للمجاورة. كما قال الشاعر كأن أبانا ركز معي كأن, كأن ماذا تفعل تنصب الأول وترفع الثاني كأن أبانا كأن حرف تشبيه ونصب أبانا اسمها في أفانين جرامزور في أفانين ودقي مظافرين كأن ابان في أفانين ودقه كبير ماذا هو لا ما مقرف الأعراب كبير خبرك أن كبير أناس مظافرين في بجاد البجاد هو اللباس يعني في بجاد مزملي مزملي هذا نعت نعت المرفوع مرفوع ولكنه هو قال مزملي لماذا قال مزملي ولم يقل مزمل المفروض هو نعت لي كبير كبير كيف هو خبر مرفوع اذن النعت تابع لمنعوتي فوما عثمان كان ابانا باختصار كان ابانا كبير اناس مزملون مزملون لكن وماذا قال مزملين لماذا قال مزملي المجاوره لانها لمجاورتها الى بجاد بجاد كيف هي مجروره فهو في اللفظ مجرور ولكن في المحل كيف هو مرفوع هذا لا يهمكم إن شاء الله اعطيتكم مثال فقط اعطيتكم مثالا وسياتي الكلام في المرحلة الثانية ان شاء الله فاذا أقول إن تعبير المصنف بالخفضي أو لا لماذا لأنه يشمل الجر بماذا بالحرفي كما في قوله باسمي ويشمل الجر أيضا بماذا بالمضاف ويشمل الجر ايضا بالنعت أو بالتبعية فهم عثمان في اشكال ما في إشكال ولهذا اجتمع الثلاثة في ماذا؟ في البسم في بسم الله الرحمن الرحيم طيب فالاسم يعرف بالخفض ما هو الخفض؟ الخفض لغة إما أن نعرفه بالضدية كيف بالضدية؟ ألم نقل لكم الأشياء تعرف بالضادية؟ ما هو ضد الرفع الخفض وما هو ضد الخفض الرفع وإما أن نعرفه بالحقيقة لغة شنو هو الخفض لغة التسفل التسفل ها هذا لغة واستلحا هناك تعريف كثيرة لكن افهموا لي هذا التعريف لأنه سهل ذكره خالد الأزهري هذا التعريف هذا هو الذي يحفظ الطلبة يقول هو عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل اللفظ هو عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخف أو عند دخول عامل الخف هو هذا. نعم نعم قلوا التعريف عبارة عن الكسرة طبعا الكسرة وما ينوب عنها الكسرة وما ينوب عنها ولذلك لأن التعريف عليه اعتراضات ومحلها إن شاء الله في المرحله الثانيه لكن يفهموا لي الان الخفض شنو هو عباره عن الكسره التي تحدث عند دخول عامل الخف. ككسره الدال مثلا من قولك مررت بزيد فزيد اسم فزيد اسم بماذا عرف بماذا عرف بكسره في اخره عرف بماذا بكسرة في اخره ومن عمل فيه الخاف الباء بزيد بزيد واذا وعلى هذا الخف الخاصيه الاولى لان قلنا الاسم يعرف طرته بالتعريف وطرته بخواصه فخواصه التي ذكرها لنا المصنف كان اربعه أربع أولا الخفض فالخفض قلنا عبارة عن ماذا عن الكسرة التي يحدثها العامل وهذا العامل كما قلنا لكم سواء كان حرفا هنا استحضرها ايضا ما ذكرنا لكم سابقا عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض وعامل الخفض ما هو هنا سواء كان حرفا أو مضافا أو تبعية أو تبعية فهو بزيد مخفوض بماذا؟ مخفوض بالباب بالحاف يعني أما التبعية مخفوض بما جر به المتبوع إلا قلنا إلا البدل فهذا على تكرار العامل البدل على تكرار العامل مثلا إذا قلت جاء زيد أخوك جاء فعل ماض مبني على الفتح لمحلهم الإعراب زيد فاعل أخوك بدل أين عاملوا؟ قالوا بنية تكرار العامل ولذلك يصح استغناء عن أحدهما يمكن أن تقول جاء أخوك يمكن أن تقول جاء زيد والمعنى واضح فلهذا هو على علانية تكرار العامل فلذلك العامل العامل إما أن يكون في الخف طبعا عامل الجر إما أن يكون حرفا وإما أن يكون مضافا وإما أن يكون تبعية معنى التبعية يعني مخفوض بما جر المتبوع مخفوظ بما جر المتبوع مفهوم هذا؟ طيب وطبعا كما قلنا لكم وهذا مجموع في ماذا؟ مجموع في البسمله مجموع في البسملة طيب ما هي حروف الخفض التي ذكر المصنفونها؟ يا لامستفا حروف الخفض التي ذكر المصنفونها وقد ذكر المصنفون أقول الجواب ذكر المصنفون استطرادا افهموا قول استطرادا ذكر من وإلى وعن وعلا وفي وربا والباء والكاف واللام ثم ذكر حروف القسم ثم ذكر حروف القسم وهي من حروف الخف. إذن هذه حروف حروف الجر لماذا ذكرها هنا هل ذكرها في محليه ام ذكرها استطرادا لماذا قلنا استطرادا اين محلها محلها في اخر المتن باب مخفوضات الاسماء هذا محلها هذا محلها لكن هنا ذكرها ماذا ذكرها استطرادا ماذا نعني بقولنا استطرادا الاستطراد افهموا حقيقته الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لماذا لمناسبه او تقييد ذكر الشيء في غير محله لمناسبه او تقييد فانما محل حروف الجر اين هو... أه... الخف أين هي في باب المحفوظات لكن ذكر هنا استطرادا وقال بعض العلماء لما ذكر المصنف انما ذكرها تبعا تبعا معنى تبعا معنى تبعا لانه لما قال وحروف الخفض وحروف الخفض ثم قال كان طالب قال للمصنف ما هي حروف الخفض مفهوم ما هي حروف الخفض فقال وهي من والى وعن وعلى وفي وربا يعني شرع يبينها للطالب وإلا فمحلها اصاله أين هي؟ في أو أين هو؟ في آخره, في آخره ما محله أص... محلها أصالة ما يأتي في باب مخفوضات الأسماء وبها يختم الباب مفهوم عثمان في إشكال؟ طيب لماذا سميت هذه الحروف بحروف الخف لماذا سميت هذه الحروف بحروف الخف الجواب قال العلماء سميت هذه الحروف بحروف الخفضي او سميت حروفا للخفضي اعتبار او باعتبار اما ان نقول باعتبار عملها او قلوا هذه فقط يكفيكم هذه الان باعتبار عملها فهي تعمل الخفض فقيل لها حروف الخفض فهي تعمل الخفض كحروف الجزم تعمل الجزم فقيل لها حروف الجزم حروف النص تعمل النص فقيل الأنش حروف الجزم طيب هل لها اسم آخر هل لها اسم آخر الجواب نعم تسمى حروف الإضافة كما تسمى حروف الصفة تسمى حروف الإضافة كما تسمى حروف الصفة وطبعا هذا إن شاء الله سنتوسع فيه في المرحلة الثانية فالآن افهموا لي لماذا سميت حروف الخفض قلنا باعتبار عملها هذا يكفي طيب السؤال الآن هل حروف الجر تستقل بذاتها أم لا تستقل بذاتها مصطفى حروف الجر هل تستقل بذاتها الجواب لا تستقل بذاتها هي حروف الجر جيء بها لمجرد الربط لمجرد الربط وجيء بها لتدل على شيء تدل على ماذا تدل حروف الجر على العلاقه العلاقه وتربط بين الفاعل والمفعول به تربط بين الفاعل والمفعول به فهي لا تستقل بذاتها فتحتاج الى من تتعلق به هي ضعيفه هي ضعيفه تحتاج الى من تتعلق به ولهذا سياتي في حروف الجر في باب مخفوضات الاسماء لا بد له من متعلق تتعلق به وهناك حروف الجر لا بد ان تتعلق الا حروف الزائد او شبه الزائد هني لا تعلق لها وكل حروف الجر بالفعل علقت او اسم كشبه الفعل حيث تنزل وهذا سيعطيكم ان شاء الله في بابي محفوظات الاسماء وحروف, الخ... وحروف الخفض ثم قال المصنف شرع يبينها وهي من وهي من <تصفيق> اليوم سنتكلم على وانا لا اريد ان اذكر لحروف الجر معنى واحدا، لأن لا يمكن أن تفهموا كتاب الله وأنتم تجهلون معاني حروف الجر بل ونحن نجهل معاني حروف الجر قال وحروف الجر وهي من بكسر المين لماذا بدأ المصنف في حروف الجر بمين؟ وطبعا أنتم تعلمون أن حروف الجر اختلف فيها العلماء وفي عددها ومتى تعمل بشروط ومتى تعمل بدون شروط وهذا كله لا دخل له لا, لا دخل له معنا الآن اننا في المرحلة الثانية ممكن ابن مالك جعلها عشرين حرفا هكا حروف الجري ويمن إلى حتى خلا حشى يعني ذكر عشرين حرفا وابن أجرم رأيتم كم ذكر وسياط أيضا يذكروا بعضها ذكر بعض الحروف لاحظ ركزوا ذكر بعض حروف الجري هنا في علامات الاسم ويذكر البعض الآخر في باب ماذا؟ باب المعطوف، باب العطف يذكر هناك حتى حرف حتى جر كما قال الله عز وجل حتى مطلع الفجر فحتى عندها معان أربعة تكون ابتدائية تكون حرف جر تكون حرف نصب تكون حرف عطف ولذلك قال القائل تكون حتى حرف جر يفتى وحرف نصب للمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف لابتدى فهذه أربعة مقيده كحتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامة يا عجبا حتى الكليب سبني حتى الجياد ما لها من أرسل هذه كلها ستأتيكم إن شاء الله لا تتعجلوا الثمره فلكن أردت أن أنبه على أن حروف الجر مفرقه في هذه المقدمة ذكرها في باب علامات الاسم، وذكرها في باب العطف وذكرها في باب الاستثناء خلا وحشاء فإذا قلت خلا زيد فخلاء هنا ماذا؟ حرف جر وإذا قلت خلا زيد فخلاء هنا ماذا؟ فعل ما؟ وإذا قلت خلا زيد فخلاء هنا ماذا؟ خلاء هنا ماذا؟, خلاء هنا ماذا استثناء أداة استثناء نفهم؟ نفهم هذا؟ فإذن ذكر حروف الجر مفرقة في ماذا؟ في المقدمة أين هو الموضع الأول التي ذكر فيها حروف الجر؟ علامات الاسم ويمين والى وان وعلى وحتى إلى خير أين الموضع الثاني؟ في باب العطفي أين الموضع الثالث؟ في باب الاستثناء أين الموضع الأصلي؟ باب مخفوضات الأسماء باب مخفوضات مفهوم فماذا؟ ولذلك قال وهي من وهي من أنا سؤالي لماذا بدأ المصنف في حروف الجر بمن وهي من بل عندما ترجعون إلى بعض الشرح يقولون وهي من بكسر الميم وهي من بكسر الميم. لماذا قبل أن نعرف لماذا قال قيدوا ذلك بالكسر ينبغي أن نفهم لماذا بدأ المصنف في حروف الخفض بمن؟ لماذا؟ بل حتى ابن مالك قال وهك يعني خذ هكا حروف الجر وهي من؟ بدأ بمن؟ وهي من إلى وابن أجر كذلك قال وحروف الجر وهي من؟ وإلى سترون لماذا لأن من أم الباب من أم الباب أم يعني حروف الجر كأنها من فيها بكسر المين كأنها أمها أم الباب لكن لماذا قلنا بأنهم يقولون من بكسر المين لماذا لماذا احترازا من من بفتح المين لماذا لان من تكون شرطيه وتكون اسفهاميه وتكون صغه وتكون موصوفه وتكون زائده وتكون يعني عندها معاني كثيره وتكون نافيه نافيه تنينيه ونافية حجازيه عندها معان 10 وانما المقصود مقصود المصنف هنا ماذا من بكسر الهمزه ام الباب أم الباب طيب اسمحوا لي الآن أن نقف مع حروف من وكم من لمن من معنى وكم من من وجه لمن من تأتي على خمسة عشر وجه من تأتي على خمسة عشر وجه افهموني بارك الله فيكم لا يمكن البث أن تفهموا كلام الله إذا جهلتم معاني الحرف ألبت وكما يقولون عند الأمثلة سترون عند الأمثلة سترون من يذكر منكم الوجه الأول الوجه الأول تكون من؟ ابتدائية وابتداء الغاية يعني ابتداء الغاية ولماذا بدأنا بهذا؟ لأنه هو الغالب فيها هو الغالب فيها بل أغلبها. ولذلك نقول من لابتداء الغاية من لابتداء الغاية لماذا قلنا بدأنا بها لأنه هو الغالب عليها حتى ادعى بعضهم إجماع حتى ادعى بعضهم إجماع علماء نحو على أن سائر معانيها راجعة إلى ماذا إلى ابتداء الغاية ولكن الإجماع كيف هو صحيح ولا غير صحيح هذا الإجماع المزعوم من غير صحيح. هذا الإجماع المزعوم غير صحيح. إذن افهموني. المعنى الأول ما هو ابتداء الغاية. ابتداء الغاية. ركزوا معي. طيب قل لي ماذا يراد بابتداء الغاية؟ ماذا يراد بابتداء الغاية؟ أنت تقول ابتداء الغاية نحن ما عرفنا إيش ما. ماذا يراد بابتداء الغاية؟ ابتداء الغاية يعني المسافة. ابتداء المسافة. ابتداء المقدار. يراد به يراد بمن ابتداء الغاية ويراد بإله انتهاء الغاية من انتهاء الغاية أيضا كما سيأتي في إله يعني النهاية والمدى طيب دائما أقول لكم بالمثال يتضح المقال من يذكر منكم مثال من القرآن قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من من يعني ابتداء المسافه وابتداء الاسراء من اين كان ابتداء الغايه هنا ابتداء الغايه من المسجد الحرام انتهاء الغايه اين كان الى المسجد الاقصى ولكن ركزوا معي جيدا ابتداء الغاية هنا زمنية ولا مكانية وانتهاء الغاية ايضا هنا زمنية ولا مكانية مكانية احسنت لان ابتداء الغاية ينقسم الى قسمين اما ان يكون ابتداء الغاية الزمنيه واما ان يكون ابتداء الغاية المكانية فقولنا أو قول الله أحسن نمثل بقول الله أحسن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد من هنا ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية المكانية المسجد مكان المسجد مكان مفهوم طيب فلهذا قلنا ابتداء الغاية المكانية لأن العلماء قسموا ابتداء الغايه الى ماذا الى قسمين كما قسموا انتهاء الغايه الى قسمين <تصفيق> افهموا لي هذا حتى اذا وصلنا الى الى الحرف الثاني الى حرف ثاني ما هو الى نكون قد عرفنا ان النهايه تنقسم الى مكانيه وزمانيه كما قلنا هنا اعطوني مثالا لابتداء الغايه المكانيه عثمان أعطوني مثالا لابتداء الغاية المكانية من المسجد الحرام طيب ما هو مثال الغاية الزمانية من يذكر منكم مثالا للغاية الزمانية يقول الله عز وجل من أول يوم من, أول يوم من هنا من أول يوم يوم مكان لا زمان زمان فاذا هنا ابتداء الغاية الزمانية ولذلك في صحيح البخاري المعروفه لديكم في الاستسقاء أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا فدع فقال الراوي فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة هنا تفيد الغايه ايش زمانيه ولا مكانيه والغايه ايضا النهايه هنا زمانيه ولا مكانيه زمانيه الى الجمعه يعني من زمان الى زمان من وقت الى وقت مفهوم طيب في اشكال انا ما اظن في اشكال طيب ما هو مثال الغايه المكانيه مثال الغايه المكانيه من المسجد الحرام الى إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى مفهوم؟ طيب فالمسجد الحرام مكان والمسجد الأقصى مكان وكذلك يقول العلماء قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان هذا زمان ولا مكان؟ هذا مكان غاية مكانية من سليمان من المكان الذي جلس فيه سليمان يرسل هذه الرسالة فهي غاية كيف هي مكانية إذن الوجه الأول من ما هي ابتداء الغاية وابتداء الغاية ما معنى الغاية المسافة والمدى ها طيب إلى كم تنقسم الغاية؟ إلى قسمين غاية زمانية وغاية مكانية ما هو مثال الغاية المكانية من المسجد ما هو الغاية الزمانية من أول يوم من الجمعة إلى الجمعة طيب يكفي أن نذكر المعنى هكذا باختصار ما هو الوجه الثاني لمن؟ تأتي من للطبعير بعض وبين وابتدى بالامكين بمن وقد تأتي لبدء الأزمة كما يقول مالك تأتي للطبعير من يذكر مثالا من القرآن أذكر مثالا من القرآن تعلم أن تأتوا بالامثلة من القرآن يقول ربنا عز وجل منهم من كلام الله منهم معنى منهم للطبعير بعضهم بعضهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ما المراد به منهم من, من من هنا ما المراد بها التبعيض بعضهم كما يقول الله عز وجل منهم من قصصنا عليك بعضهم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك اي بعضهم لم نقصصه عليك فاذا ما المراد بها هنا التبعيض لعل سائلا او لعل سائله تسال او يسال يقول كيف نعرف كيف نعرف هذا للتبعيض من لها معان قد ذكرت يعني خمسة عشر وجها فكيف تعرف ان معناها هنا للتبعيض هل هناك ضابط يبين ان من هنا للتبعيض الجواب نعم ما ضبطوا ذلك ضبطوا ان تسد بعض ما سد من ان تسد بعض ما سد من فتنزل اين تنزل في مكانها فتنزل في مكانها ويبقى المعنى واضحا كما في الايه التي ذكرت لكم منهم من كلم الله يعني بعضهم آه. كذلك منهم من كلم الله ايش منهم اي بعضهم من كلم الله فهنا تدل من على ماذا على التبعيض. ما هو الدليل على انها تدل على الطبعيد لسد بعض ما سدها ما سد من يعني ما سد من هل هناك قراءه تدل على هذا الفهم الجواب نعم قراءة ابن مسعود حتى تنفق بعض ما تحبون حتى تنفقوا بعض ما تحبون اما الايه قراءة المتواتره حتى تنفقوا مما تحبون عثمان القراءه المتواتره حتى تنفقوا مما تحبون ولكن القراءه الشاذه وهي قراءه ابن مسعود حتى تنفقوا بعض ما تحب. وطبعا القراءه الشاذه اذا لم تكن ضعيفه جدا جدا يصلح أن تكون تفسيرا والعلماء يقولون أهل العلم بالتفسير إن القراءات الشدة يصلح أو يصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون تفسيرا فهمتم الآن الضابط؟ اذا إذا عرفنا الضابط فماذا تكون هذه؟ تبعيضية وقيس عرية وسترون الامثله وبالضابط تبينون متى تكون للغاية ومتى تكون لماذا؟ للتبعيض الوجه الثالث أن تكون للجنس معنى للجنس لبيان الجنس ان تكون من لبيان الجنس ما ضابطها ما ضابط ان من تكون لبيان الجنس اي من التي لبيان الجنس قال العلماء ضابطها كثيرا ما تقع بعد ما ومهما كثيرا ما تقع بعد ما ومهما لماذا لماذا بالذات بعدما ومهما لماذا قال العلماء هما بها أولى لماذا لافراط إبهامهما لأن ما, ما فيها إبهام مفرط ومهما فيها إبهام مفرط ولذلك ربنا عز وجل قال فأوحى إلى عبده ما ما ما إبهام مفرط وقالوا مهما إبهام مفرط إذن مهما فيها إبهام مفرط وما فيها إبهام مفرط فإذا وقعت بعد ما ومهما هذا في الأصل غالب طبعا هذا الكثير هذا الكثير عندما نقول لكم الكثير أو الغالب معنى إيش؟ معنى أنه يمكن أن تقعد بعد غيري غيرهما ربما أن تكون بدون ان تقع بعدما وان تقع بعد مهما أعطيني مثالا من القرآن انها وقعت بعدما وهي للجنس من يذكر منكم مثال المثال قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها ما يفتح الله ما يفتح الله للناس من رحمه فمن هنا جنس لبيان جنس جنس الرحمه ما شاء الله انظروا الى المعاني وذلك ايضا في قوله تعالى ما ننسخ من اياتنا وننسيها ما ننسخ من ايات من هنا لبيان الجنس جنس الايات وعطيني مثال بعد مهما وقالوا مهما تاتنا به مناية لتسحرنا مناية فوقعت بعد مهما لما فيهما من إبهام مفرط، فالغارب أن تقع بعد ماذا؟ بعدما ومهما لما فيهما من إبهام مفرط، لذلك تقع بعد مهما وما. طيب قلنا فيه ما ابهام مفرد فتكون هي ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على الحال هكذا يقول في الاعراب مهما تاتنا هي ومخفوضها من ايه في محل نصب حال فمن هنا في هذه الايات جنسيه لكونها وقعت بعد ماذا وقعت بعد ماذا؟ بعد ما وبعد مهما قلنا هل هذا مطرد ولا الغالب؟ هذا هو الغالب الكثير فيها فإذا قلنا الغالب الكثير فيها معنى أنه يمكن أن تكون من غير ماذا؟ أن تقع بعد غير ما ومهما أعطيني مثالا وقعت بعد غير ما ومهما يال من يعطيني مثالا أنها وقعت بعد غير ما ومهما وأنا لا أحب مثالا يعني من غير القرآن والسنة أذكر المثال من القرآن والسنة طالب ينبغي أن يتعلم كيف يأتي بالأمثلة من القرآن والسنة أنا أعطيكم مثال قوله تعالى يحلون فيها من ساور من ذهب فكم من هنا في الآية يحلون فيها من ساور من ذهب من الأولى في الآية ما, ما موقعها في الإعراء من الأولى في الآية, في الآية من الأولى في الآية لا نتكلم عليها عنها هي هي للابتداء من ال في الأولى للابتداء وإنما الكلام على من ثانية من ثانية من هم من قال بأنها للجنس لبيان الجنس ومن هم من قال زائدة ولكن قال القرآن لا يقال فيه زائدة بل نقول صرا لأن حروف الجر زائد حروف الجر الزائد في غير القرآن نقول في القرآن كماذا نقول حروف تقوية وحروف تأكيد تأكيد المعنى تأذبن مع القرآن لأن وقع اجماع أن كل ما في القرآن ليس زائدا ليس لا يوجد في القرآن شيء اسمه زائد لأن كلام الله خارن من من الزائد خارج من الزائد فيكون قرب العلماء الشاهد عندنا هنا من ذلك من ذهبي اذا اعتبرناها لبيان الجنس يحلون فيها من اساور من جنس الذهب ماشي من بعض الذهب من جنس الذهب يحلون فيها من اساور طيب قد يقول قائل كيف نعرف ايضا هذا كيف نعرف هذا الجواب مثل هذا يعرف من خلال الاعراض ركزوا معي جيدا اذا ظهر لكم المعنى فتعربون أما إذا لم يظهر لك المعنى فلا تعرب لا يتأتى لك الإعراب أصلا ولذلك ماذا قال ماذا قال ابن عصفر لما سئل على مسألة وطلب منه أن يعربها فماذا قال بين المعنى وبين لك الإعراب بين المعنى وبين لك الإعراب فنحن عرفنا المعنى لكن إذا أعربنا إذا يظهر لنا المعنى أكثر وأكثر يظهر أن من هنا زائد أو صلة في القرآن أو للجنس فمن يتبرع ويعرب لنا هذه الآية يحلون فيها من أساور يحلون في المضارع طيب كيف هو مبني المجهول وفي المضارع كيف يكون مرفوع وعلمة رفعه ثبوت النون لماذا قلنا ثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة أو قل من الأمثلة الخمسة وأين نائب الفاعل؟ الواو والجماعة يحلون والجماعة فاعل مبني مبني على السكون في محل رفع عفو النائب الفاعل مش فاعل يحلون فيها فيها ما مقرأ في الإعراض الجروة مجرور والجروة مجرور ونقول لا بد ان يكون ولمجرد الربط لا بد ان يتعلق بشيء بماذا يتعلقون بالفعل ما هو الفعل يحلون فعل مضارع يحلون والجمله الفعليه ما موقعها من الاعراب الجمله الفعليه في محل نصب من ضمن الغائب حال يحلون فيها فيها من اساوره من حرف جر هنا على وزن ماذا اساوره على وزن مفاعلة، على وزن مفاعلة، اسم مجرور لفظا منصوب محل. لماذا؟ لأنهم نوع من الصرف. معناه من الصرف؟ لم يقل أساويرين. لأن من نوع من الصرف، نوع من ترويد أساويرا. والجرم مجرور لماذا يتعلقون ايضا يتعلق بالفعل. أي فعل يتعلق به؟ يحلونه، مضارع نعم يحلونه. فيكون يحلون أن يتزينون في الجنة بأساور من ذهب يتزينون يحلون بمعنى يتزينون في الجنة بأساور من ذهب لا أحرمنا الله منها ومن العلماء من قال إذا قلنا يحلون بمعنى يزينون أو يتزينون فيكون من جنسية ومنهم من قال بان الفعل هنا يحلون معناه شيء اخر ماذا يكون معناه يكون معناه يلبسون يحلون من أساورة يلبسون أساورة فتكون من الاولى صر يعني زائده لكن في القران فاذا بالاعراب يمكنه ان يفسر القران هل انت الان مثلا اذا لم تعرف الاعراب كيف تبين لي معنى قوله تعالى يحلون فيها من اساور فيحلون تقول إذا كان يتزينون من اساور فتكون من هنا بمعنى الابتداء ويتزينون باساور من ذهب من تكون جنس من جنس الذهب من جنس الذهب ليكون التنعيم اعم وأشمل في الجنة وأما إذا قلنا بأنها يحل بمعنى يلبس فيكون يلبسون اساور فتكون مناج زائدة يلبسون اساور فلذلك قلت لكم بالإعراب تفسرون القرآن فلا يمكن أن تبين الآية وانت تجهل إعرابها وعلى هذا المعنى تكون من حرف جر تكون من حرف جر زائد فتكون يحلون فيها اساور من ذهب يحلون فيها يلبسون فيها اساور من ذهب وان قلنا بان القران نقول صله صله تادبا مع القران ولا نقول زائده او نقول زائده للتاكيد لانه لا يوجد حرف زائد قلنا لغير فائده وإنما له معنى القران ليس فيه حرف زائد لغير فائدة ولغير معنى لذلك قلنا يحلون فيها من ساورة من ذهب وقوله من ذهب هنا تكون من حرف بيان بيان جنس جنس الذهب. جنس الذهب صحيح؟ واضح ويمكن أن تكون من طبعيضية يعني تمييزا الذهب يكون تمييز ذهب تمييز وهو ايضا يكون مجرور لفظا منصوب محلا يكون مجرور لفظا منصوب محلا فيكون المعنى والله اعلم يلبسون اساور من ذهب يلبسون أساور فين في الجنه ولهذا جاء بمن جاء بمن قلنا من اساور من اساور الاساور شنو هي الاساور هم الذهب سوره الذهب فاساور وذهب افعال ولا اسماء هما اسمان مبهمان اساور هل معروفه ولا غير معروفه غير معروف ذهب معروف ولا غير معروف غير معروف اذا اسوره اسم اساور اسم مبهم ولا معلوم مبهم ذهب مبهم ولا معلوم مبهم على هذا القول بأن من الأولى في قوله تعالى يحلون فيها من أساور إن تكون صرة وعندما أقول لكم صرة بمعنى زائدة أو أن تكون ابتداء للغاية أي يبتدو يبتديون معهم بماذا بتحليتهم بالأساور بالأساور فتكون لماذا ابتدائية لما لا للغاية الغاية وتكون ثانية من ثانية للجنس ومن ذلك قوله تعالى فاجتنيبو الرجس من السر طبعا هذا على خلاف في كونها للجنس أو لغير الجنس فإذا قلنا إنها للجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان فيكون المعنى الله أعلم فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان جنس فاجتنبوا الرجس منه من الأوثن؟ جنس الأوثن فلا يمكن أن تكون من طبعيضية يعني اجتربوا بعض الأوثن؟ يمكن؟ لا يمكن فلذلك فهموا معاني من الحروف الجر يعني جنس الأوثن ومنهم من قال بأن يمكن أن تكون من؟ لغير بيان الجنس سواء في هذه أو من ذاب الصحنة لبيان الجنس ومن ذاب ومن سندس من هناك من العلماء من قال للطبعيض وأما القول بان فاجتنبوا الرجس من الاوثان من الابتداء الغايه فهذا بعيد لانه لا يمكن ان يقال فاجتنبوا من الاوثان الرجس هل يكون معنى صحيحا ها فهمتم فاجتنبوا من الاوثان الرجس لا لا يمكن ابدا يعني معنى انه يقول لك اجتنب الرجس من الاوثان فقط وهذا لا يمكن ومعنى فاجتنبوا من الأوثان الرجل يعني اجتنبوا عبادته هذا تكلف واضح وكلام الله عز وجل لا يحتاج له هذا التكلف لهذا قلنا الصحيح أن يقال بأنها لبيان الجنس لبيان الجنس أنا أحبب أن نبيع المسألة ثم أقف هنا أن هذه المعاني سبحان الله يحتاج إلى أن يفهمها الطالب فهما جيدا ليفهم كتاب الله عز وجل اذكر لكم ما ذكره ابن الأنباري في كتاب المصاحف ابن الأنباري ذكر ان بعض الزنادقه تمسكوا بقوله تعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره منهم ركزوا معي فاذا جعلنا من هنا للتبعيض فاذا جعلوها هنا يكون بمعنى ان بعض الصحابه فقط وعدهم الله بماذا؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بعضهم وعدهم بالمغفرة والبعض الآخر لا معان الله عز وجل يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ماذا قال اخر وكلا وكلا والتنوين للعواض وكلا وعد الله الحسن والحسن هي الجنه يعني كل الصحابه الذي اسلم بعد الفتح او قبل الفتح ها كل وعدهم الله بماذا الجنه وعدهم الله لكن هذا المجرم هذا الزنديق الذي اراد ومنهم بعض الرافضه عليهم بهله الله يقولون بان هناك من الصحابه ما وعدهم الله بالمغفره والقرآن يقول وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم يعني بعض الصحابة بعض الصحابه فجعلوا من للطبعير والصحيح ان من هنا لماذا هل للطبعير ولا للتبيين الجواب للتبيين لا للطبعير اي الذين امنوا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن من؟ بمعنى الذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم هؤلاء وعدهم الله مغفرة مفهوم المعنى؟ طيب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وهذا كمثل قوله تعالى <تصفيق> الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين احسنوا منهم للذين احسنوا منهم قد يقول القائل بعضهم محسن وبعضهم غير محسن اذا جعلناها للطبعه لكن ماذا نجعلها هنا عثمان للتبيين للتبيين ولا للطبعه للتبيين فماذا يكون المعنى يكون المعنى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وكلهم محسن وكلهم متقن مم؟ بمعنى كلهم محسن وكلهم متقن ومن ذلك قولهم لي خاتم من ذهب هل بعضهم من ذهب خاتم بعضهم من ذهب بعضهم من حديد أي كله من ذهب والله تعالى أعلم وأحكم أنا كنت أننا سن... سن سنتم معاني من لكننا لم نستطع ويكفي من القلادة ما احاط بالعنق ولذلك يمكن أن نقول على أننا تكلمنا اليوم على بعض علامات إسمي وهذا قال مصنف اسمه بينا معنى الفاء وإنها الفصيحة وذكرنا ضابطها وهي الواقعة في جواب سؤال المقدر وبينا لماذا قيل لها فصيحه لانها تفصح عن ماذا عن شرط مقدر كما بينا ماذا بينا على ان ألف الاسم للعهد وليس للجنس وبينا أنه لا يقال للعهد إلا إذا سبقه معهود أو يقدر والمعهود سبق وبينا أيضا أن الإسم إذا كان نكرا ثم أعيد معرفة فهي نفسه وأيضا بينا أن النكرة إذا أعيدت نكرا فهي غيرها وبينا أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عينها ونفسها وبينا أيضا أن المعرفة إذا أعيدت نكرا فيها خلاف والراجع أنها عينها فالاسم يعرف كما بينا أن قول المصنف يعرف يعرف يعني المعرفة تتعلق بالجزئيات ولا تتعلق بالمركبات وأن المعرفة لا بد أن يسبقها جهل بخلاف العلم ولذلك لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم يعني ربنا لم يسبقه جهل تعالى الله عن ذلك علون كبيرا وقلنا أن قولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بالله في الرخاء قلنا هذا من باب المقابلة من باب المقابلة وقلنا قول المصنف يعرف ليبين للطالب أنه لم يذكر كل علامات الاسم وأن تعبير المصنف اولى وأفضل وأشمل من تعبير ابن مالك بقوله تمييز تميز الحاصل الإسم بالجر والتنوين والندوءل ثم بينا أيضا أن المصنف قال يعرفه لكونه لم يستوف كل علامات الاسم، فقد ترك أنفعها وهي النداء وهما النداء والإسناد النداء والإسناد يعرف بالخفض وقلنا بأن الخفض هو علامة الكوفيين والجر علامة البصري، ووضعنا رمزا يبين الفرق بين العبارتين والفاء للفاء والراء للراء كما قلنا أن الخفض في اللغة ماذا؟ ضد, ضد الرفع أو في اللغة التسفل أو قلنا ايضا الخفضة هو عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض لماذا؟ ككسرة الدالي من قولنا مررت بزيد فزيد اسم وذلك يعرف بماذا؟ بكسرة في آخره ثم قلنا على أن قول مصنف بالخفض أو لا من قول ابن مالك بالجري لماذا؟ لأن عبارة المصنف تشمل الجر بالخفض بالحرف وبالإضاء وبالمضاف وبالتبعية وما عدت الكتابة ما عد البدل عفول نوفينية تكرار العامل وأيضا التوهم وأيضا المجاورة ثم قال بالخفض وأن حروف الخفض أنواع وذكر بعضها المصنف وأنها فرقت في هذه المقدمة بعضها ذكر هنا والبعض الآخر ذكر في باب العطف والبعض الآخر في باب الاستثناء وختم الباقي في باب المخفوضات أصالة ثم ذكرت استطرادا وذكرنا معنى الاستطراد وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد وكأن لأن هنا تبعاً, تبعا كأن المسلم قالوا وحروف خف كان طالب قال وما هي حروف خف فشرع يبينها له فقال له يمين مين وإلى وعن وعلى ثم قلنا من بكسر الهمزة احترازا من من التي هي من الاستفهامية ومن الشرطية ومن الموصولة ومن النافية وسواء كانت نافية حجازية وسواء كانت نافية تميمية ومن الموصوفة وهكذا ثم من قلنا لها معان كثيرة كم معنى ذكرنا لماذا ذكرنا من اولا بدأ بمل إن أم الباب أم باب الحروف الجر وذكر خمسة عشر معنى وذكرنا منها من التي لماذا للغاية وقلنا الغاية معناها المدى والمسافة وقسمنا الغاية إلى قسمين غاية زمانية وغاية مكانية ذكرنا مثال غاية المكانية من المسجد الحرام ذكرنا مثال غاية الزمانية من أول يوم ومترنا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ثم أيضا ذكرنا أن الغاية القصيم الغاية سواء كان ابتداء أو انتهى الى قسمين ك الى تنقسم ايضا الى قسمين ثم ذكرنا هذا آخر ذكرنا المعنى الثاني وهو ما هو التبعيض التبعيض وقلنا ضابطها اننا نحذف من ونضع مكانها بعض منهم من كلم الله بعضهم من كلم الله ومن الناس من يعبد الله وهكذا على كل ثم ذكرنا من التي لبيان الجنس, الجنس. لبيان الجنس وهذا ثم ذكرنا أنثلتها يحلون فيها من الساور من وعلى أننا تكلمنا على الثانية وليس على الأولى وكيف يعرف هذا قلنا لانها تقع بعدما ما وما لانهما ما المفرط في ماذا في الإبهام في العباء وقد تقع بعد ماذا محتى غيرهما وهذا غير الغالب في غير الغالب مفهوم على؟ مفهوم في إشكال ما في إشكال فاجتنبوا الريج السم إلى الأوثان أي الذي هو الأوثان والله تعالى أعلم وأحكام ونتابع باقي المعاني إن شاء الله إن شاء الله خلاص ونتابع باقي المعاني إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل ولعل الصوت كان واضحا كما أنه لعل المعنى كان واضحا لم اتفطن الساعه ساعتان وربع